من هذا الشهر الكريم وهو وهي اول ليله من ليالي العشر الاخير التي كانت إذا دخلت احيا النبي صلى الله عليه وسلم ليله وأيقظ اهله وشد مئزره وجدى واجتهد كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم وهذه الليالي العشر يقينا فيها ليلة القدر نسأل الله أن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من المقبولين وأن يجنبنا الحرمان فمن قام العشرة كاملة فقد قام يقينا ليلة القدر وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس هذه الليلة في هذه العشر الأواخر. وأن نكون أشد التماساً وحرصاً عليها في الويت حادي والعشرين الثالث والعشرين خامس والعشرين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من هذه الليالي معنى ذلك أن هذه الليلة التي نحن فيها الآن من الوالد أن تكون ليلة القد في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بسعيد الخدر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأوافر والتمسوها في كل وتر يعني من العشر الاواخر وإني رأيت اني أسجد بين ماء وطين قال ابو سعيد فامطرت السماء فوقف سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سقف المسجد النبوي كان من جريد نسال الله ان يجمعنا فيه على خير وقف يعني دخل المطر من سقف المسجد قال فابصرت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صبيحتاها وفي جبهته ماء وطين صبيحة الحادي والعشرين نسأل الله الا يحرمنا أجر ليلة القدر قال كعب رضي الله عنه فجئت أمشي حتى جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما خلفك يتبين صلى الله عليه وسلم ويتثبت من إذا كان له عذر أو لا ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت بلى يا رسول الله والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بكلمات قد اوتيت جدلا يستطيع أن يرتب الكلام ويقدم ويؤخر ويظهر أشياء ويخفي أشياء ويبدي أشياء على انها أولى قد قال لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بكلمات سهل الأمر جدا بالنسبة لي قد اوتيت جدلا أنا متمكن من الكلام ولكن الدنيا ليست نهاية المطاف في الصحيح صحيح مسلم من حديث أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم ببابه جلبت خصم يعني خصومة بين رجال فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب ارى اشياء تخفى عني غيرها قال لهم لمن يختصمون انما انا بشر ياتيني الخصم منكم وفي لفظ قال ياتيني الرجلان منكم فلعل احدهم يكون الحن بحجته من صاحبه فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار فلياخذها او ليدعها مره ثانيه قال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ياتيني الرجلان او الخصم منكم فلعل احدهم وارد جدا يكون واحد منهم بيعرف يتكلم ويقدم ويؤخر ويظهر الباطل على انه حق ويبدل الكلمات ويخفي اشياء ويجعل اشياء لها الاهميه والاولويه ويؤخر اشياء ويهمشها قال فلعل احدهم يكون الحن بحجته من صاحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم ما وراء الامور لا يعلم الغيب قال فاحسب انه صادق فأقضي له بذلك الحكم بين الخصمي أو القاضي أو أي إنسان يحكم في نزاع ليس له إلا أن يحكم بما هو موقن به وبما حضرت عليه الأدلة والقرائن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم كل إنسان يقول الشيء الفلاني بتاعي خلاص نعطيه و ده بتاعي وده من حقي وده من حقي لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أناس وأموالهم ولكن البيينة على من ادعى واليمين على من أنكر الشيء الفلاني من حقي لابد من بيينة دليل طيب هو من حق وليس معي دليل ما بقي لك إلا يمين صاحبك لو يعطى الناس لدعوا ناس دماء اناس وأمواله ولكن البينة دليل على من ادعى واليمين على من انكر. قال فلعل أحدهم يكون ألحن بحجته من صاحبه فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له دمين اللي بيقول رسول الله مش بقى اي انسان في الدنيا يقضي لي بشيء مش من حقك لا ده رسول الله فمن قضيت له بشيء من حق اخي فانما هي قطعه من النار اقضي له بها فليأخذها أو ليدعها الدنيا ليست نهاية المطاف ولو كانت نهاية المطاف كان تكلم كعب لرايت اني اخرج من سخطي بكلمات قد اتيت جدا لكن بين يدي العباد يوم القيامة القصاص قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها اللي اخذ حاجة مش من حقه هترجع لصاحبها حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء لتؤدن الحقوق الى اهلها هترجع حتى أخذت بالكلام بالتزوير بشهادة الزور بأي بمجاملة بأي شيء لتؤدن الحقوق إلى اهلها حتى يقاد الشات الجلحاء من الشات القرناء وعلى الله رأى شاتان تنططحان وأبو ذر رضي الله جالس أتدري فيما الله ورسوله أعلم قال لكن الله يدري وسيقتص لهذه من تلك وفي عند البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو عرضه فليتحلله منه اليوم إلحى في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة اللي هو ترجع فيه الحقوق لأهلها فإنه ليس يومها ثم دينار ولا درهم إنما هي الحسنات والسيئات إن كان له حسنات أخذ منها وأعطي لصاحبه إن فنيت أخذ من سيئات صاحبه وطرحت عليه مفلس نسأل الله أن يجنبنا الزلل قال كعب يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت اني أخرج من سقطه بكلمات قد اوتيت جدلا وإن اوتيت جدلا فالاخره تجمع الناس فاعمل لها اعمل لها وفكر فيها أكثر من تفكيرك في الدنيا نتابع ان شاء الله فيما يستقبل من الليل ان شاء الله نصلي اربع ركعات ونؤخر الوتر اللي ما بعد صلاة التهجد نبدأ إن شاء الله في صلاة التهجد الساعة 12 ونص جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا استغفر